بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا وللناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يوم يقوم الناس لرب كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجْعَارِ لَفِي سِجِّدٍ وَمَا أَدْرَكَ مَا سِجِّدٌ كِتَابٌ مَرْقُوبٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ الَّذِينَ يُكَدِّبُونَ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 كلا برمعن على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحزوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علّيّين وما أدراك ما علّيّون كتاب مرقوم يشهده يشهده الأبرال في نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون تعرف في وجوههم نضوة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم العينا عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا هَؤْلَاءِ لَضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِضِيهِ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون